والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينه ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جائز ولو شاء لهداكم اجمعين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 وتستخرجوا منه حيه تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله, ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وألقى رواسي وأنهارا الأرض أن في تميد بكم لعلكم ل しは私 ل 手を借りて ت れたの و ن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 وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أ ت ا ط ي ر الأولين ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون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 الذين تتوفاهم الملائكه ظالمي انفسهم فالقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى ان الله عليم بما كنتم تعملون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 وَمَا وَأَقْسَمُوا يَمُوتِ وَعْدًا لَهُمْ مِنْ أَيْمَانِهِمْ له مَنْ نَاصِرِينَ بِاللَّهِ لَا اللَّهُ بَلَا جَهْدَ يَبْعَثُ عَلَيْهِ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ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 والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا ح س ن ة و ل أ ج ر ا ل آ خ ر ة أ ك ب ر لو كانوا يعلمون الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون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 اولم يروا الى ما خلق الله من شيء يتفيا ظلاله عن اليمين والشماء لسجدا لله وهم داخرون ولله يسجد ما في السماوات وما في الارض من د ا خ ل 私たちは今日の夜を楽しむことに夢をかなえるようにしてく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 وما بكم من نعمه فمن الله ثم اذا مسكم الضر فاليه تجاون ثم اذا كشف الضر عنكم اذا فريق منكم بربهم يشركون ي ل ي كفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون واذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء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 ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا かないことに気づかないことに気づかないことに気づかないことに気づかない ل と ن 気づ ف ي ذلك ل آ ي ة لقوم يتفكرون والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إ ل ى أ غ ذ ى العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا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 من أ ز و ا ج ك م بنين وحفده و ر ز ق ك م من الطيبات افبالباطل يؤمنون وبنعمه الله هم يكفرون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 مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أ اكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم باسكم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 ولا تشتروا بعهد الله ف م ن ا قليلا انما عند الله هو خير لكم إ ن كنتم تعلمون ما عندكم ي ن ف د وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا اجرا باحسن ما كانوا يعملون من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه